السلام عليكم طلابي. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئة عملنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمد أن عبده ورسوله. عندنا درس سهل اسمه الأسماء الخمسة. طبعا في فرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. احنا حدثنا عن الأسماء الخمسة. اسماء اب اخ حم فو ذو دي اسماء الاسماء الايه الأسماء الخمسه طبعا الاسماء الخمسه دي ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء يبقى الاسماء الخمسه طب نخلص نخلص دي ونرجع يبقى الاسماء الخمسه ترفع بالايه بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء أقول أبوك كريم أبوك كريم أبو مبتدا مرفوع بالوياء لين من الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل ببني في محل جر مضاف إليه وكريم خبر أبوك كريم أنا بعمل ثلاث قطرات رفع ونصب وجر بقول أبوك أباك أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك وما فيه زوك زاك زيك وما في ايه زو زا زي يبقى أنا عندي أبوك حاله الرافع المستطيل الأولاني أو القطار الأولاني ده الرفع أبوك اللي بعده نصب أباك اللي بعده جر أبيك أخوك أخاك أخيك حموك حماك حميك فوك فاك فيك ذو ذاذي خلاص؟ يبا أقول لك مثلا جاء فراغ هو يكمل اسم الأثماء الخمسة أقول جاء ده فعل يبا اللي يجيب بعد الفعل اسمه فاعل يبا أخذ من أنه اختار الأولان يبا أبوك أخوك حموك اللي يعجبك خلاص؟ أقول اغسل فراغ اغسل فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت يبا اللي يجيب بعد الفعل الأمر يبا به بيهاخذ من القطار الثاني اغسل من بقى اغسل أبك ولا اغسل أ اغسل فاكه سلمت على على أبيك على أخيك إذا الأسماء الخمسه ترفع بالـ وتنصب إيه وتقرب الإيه هنا بقولي الأسماء الخمسة أب أخ حم فوز إعرابها ترفع بالواو أبوك أبر الناس أبوك أبر الناس طب من يعرب أبوك أسود تعال خش معنا كده أبوك أسود أبوك ابوك اسود أبو ابو هي المبتدا ابو مبتدا مرفوع بالواو والكاف ضمير متصل مبني في محل المضاف مضاف اليه ابوك مبتدا خبر ابوك ايه ها ابيض ماشي ما جاتش اسود يبقى إيه خبر ابوك كلمه اسود يبقى ابوك اسود مبتدا وإيه وخبر طيب رأيت أقول رأيت مين؟ رأيت أباك إبن مفعول به منصوب بالإيه؟ بالالف طيب أخوك من وساك في الشدة أخوك من وساك في الشدة فإن الاسم الإسلام الخمسة؟ أخوك والجملة كلها اللي جاية دي دية الخبر أخوك من وساك في الشدة عشان كده الإسلام أمر باختيار الصديق المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف كل الاصحاب بينديلوا معاك صح صح رجله صاحب تفكر ده حبيبك وصاحبك ويبيعك في اول ايه صح طيب مين الصاحب اللي ما نديليش معاك في واحد بس هو ده اللي انا عينه للشدائد وهو ده الصحيح الصاحب الصادق اللي عمره ما يبيعني وانا اللي ببيعه مين مين يا حاج جمال الصاحب اللي هو بي... هيوجب معايا آخر توجيب وأحسن توجيب وأنا اللي بيعه المصحف المصحف هو ده الصاحب اللي مش هيبيعك وقت الشدة هيقول لي يا رب حرمته الصياء القياء النوم بالليل فشفعني فيه يبقى الصاحب الوحيد اللي هيوجب معايا مين وأنا ماثر معاه وأنا مأثر معاه والعرب تقول الصاحب ساحب قل لي من تصاحب أقول لك من أنت ليه يا شباب لأن الطيور على اشكالات تقع مجموعه المصلين بيمشوا مع بعض مجموعه الشمامين بيمشوا مع بعض واللي بيروح بني الغالي بيمشوا مع بعض واللي بروح مسجد عباد الرحمن بيمشوا مع بعض ما هي كده تبص في السماء كده تلاقي الغربان مع بعض صح والحمام مع بعض والعصافير مع بعض كله حتى في المثل الشعبي ولا كل هله يشبه له كل واحد بيمشي مع شكله بالظبط بكلام واضح فأخوك من وساك في الشد عشان كان سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول صديقك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك اما المساله بكثره العدد بكثره العدد لا في واحد يا اخوانا العدد الكبير اللي انت عارفه دول اسمهم معارف اسمهم ايه معارف اسمه زميل العمل اسمه جاري في السكه اسمه اي حاجه بس مش إيه؟ ايه ما هو صديقي ولا اخي لان الصديق وقت الضيق جزى الله الشدائد كل خير الانسان ساعه ما يتعب شويه ويخش المستشفى اول ما يفتح عنيه يبقى متاكد انسان يفتح عنيه ليمين فلان وفعلا اما في ناس ساعه الرخاء حبايب ساعه ما يحب يضحك يجي لك سنحب يقضي وقت جميل يجي لك سنحب يستلف منك فلوس يجي لك أما ساعة الشدة ما بلقيهوش عشان كده الشعر كان جدا جداً وبقول واخوانا تخذتهم ضروعاً فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب قلت نعم ولكن عن ودادي فعلا قلوكم صفية ما فاش أي ود لي فالاصل ان الإنسان صاحب من إن صاحبته زانك عنوانك صاحبه هو ما تمشي مع واحد يقول الواحد يابنة يا تيت صح مثلاً هيبقى إيه يعني هيبقى إيه موضوع صاحبه بيشتماه ده عنواني ما هوش عنواني أبداً أما صاحبي يبص على بنته أعكسة وهي مشية ثق تماماً إن هو يعكس اختك أختك هتفرق إيه أختك من البجة في الشارع فدي الصداقة دي مش اسمها صداقة بقى اسمها إيه صفاقة صداقة مختلفة أخوك من وسكة الشده حموك أبو زوجتك اللي هو حماكة لا فضفوكا يعني إيه لا فضفوكا لجملة دعائية اللي بيتكلم وكلامه حلو، سيقول الناس يقول له إيه لا فضفوا يعني دعاء ألا يخلو فمه من الإيه من الأسنان دعاء ألا يخلو فمه من الأسنان والإنسان بقى لما يكونش أسناني أهتم سيقول كل يدخل الحروف كلها فين في بعضها ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخل الجهاله في الشقاوة ينعموا، يبقى الأفعال الخمس الاسماء الخمس كل الأمثلة اللي انت شايفها هتلاقي ايه؟ هتلاقي أبوك واخوك وحموك وفوك وزوج صح؟ كلها ايه؟ مرفوعة أقلب دخلها في المعسكر الثاني معسكر النصف هتلاقي ألف ألف ألف ألف هتلاقي ايه؟ أباك أخاك حماك فاك ذا ذا بمعنى صاحب قابلت ذا علم قابلت ذا علم يبقى فعله فعل وفعل وذا اسم من الأسماء الخمسة بفعلهم بمنصوب بالألف خلاص؟ طيب. إن أباك أبرو الناس بك دي ما فقاش في صورة. أبوك الناس بيك. أكتر واحد في الدنيا عايزك تبقى بني آدم هو مين? وانت بتاخدش بكلامه. تقول له فكك. صح? فكك يا عم الحبيب. انزل من عليه? كان أبوك بقى صاحبك من الاصحاب الايه? الوحشة. ما انت ما بتقولش الحبيبك فكك. ما تقول لهش بقى نتزن من على ودانك ما تشتغنيش صح ما تقولش اللي تحبه كده إن انت بتقول له لصحبك اللي مش معك اول صح بقى دخلت البيت بتقول له ابوك ايه فكك بتقول له ما تفكك يا حاجة بتقول له فك اي يا ابني يقول له فكك وخلاص ويه مش فهم يعني اي يا ابني يقول له فكك بقى وخلاص طيب ان اخ الحرب اليقظان ذو الحيل ان اخ الحرب ان ناسخ حرب وأخى اسم إن ماشي يا شباب كأن حماك أبن لك كأن حماك أبن لك طيب قصة الحماو بقى على أرض الواقع فعلا حماك أبن لك يا ابراهيم أكيد حماك أبن أبن لك فمهم جدا جدا إن الإنسان يتعامل مع الناس بأخلاق لإيه بأخلاق الإسلام واحد حصل في بيته حريقة فعمل إيه جيه لقى حريقة دخل جاري جاب مين جاب ابنه وشوية جاب بنته وشوية دخل جاب مراته خلصوا، وبعد كده دخل البيت وطاخل طالع داخل طالع الناس بيقولوا له في إيه قاله بقلب حماته <تصفيق> بيعمل إيه بيقلب حماته كأن حماكه ابو لك كل دي فرغتوه خلي بالكم مش ده الامتحان لا ده سبعين في المئة اقول لهم بسي ده سبعين في المية من الامتحان والثلاثين في المئة بقى ايه من بره فهمهم ماشي كأن حماكة اقول لك مين يعرف الجملة دي كأن حرف ناس بيفيد التشبيه طب اللي جي بعد كان هيبقى اسم مين؟ اسم كأنه وكأنه ده من اخوات ان عكس مين؟ عدسك أنا كان بترفع دبتون قال لك كأن حماكة تبقى له اسمك كأن منصوب بالإيه بالآلف ليه لأنه من الأسماء الخامسة والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه كأن حماكة أبن خبر لا جر ومجرور صن فاكة عن لغو القول فين الفعل اللي بنفعل الإسم اللي من الأسماء الخامسة فاكة صن فعل ما دي الأمضار على الأمر. طبعا الناس النهاردة يا شباب بشتكوا من غلاء اللحمة. اللحمة غالية. صح? نزلت دلوقت? اشهى لحمة لحمة ايه? لا. القبل? لا. الجمل يا عام حتى بيأكل الجملي تقول لي اشهى لحمة. انت شكلك بقى في اللحزة هي حلقات جديدة. اه? اشهى لحمة لحمة البناء. بدليل ان كل الناس بيحبوا يأكلوهم. صح? حب اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميت تسبت تمام كده اول ما تسمع يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميت كده كشعر كده وبعد دقيقة تعمل ايه تقول بسم الله يا ممكن تكون صايم النهاردة النهاردة 14 اهو ممكن تلاقي نفسك إيه؟ صايم وانت صايم عن الطيبات وساعة المغرب تفطر على ايه على لحوم الناس عشان كده العرب يا اخواننا تقول إذا عجزت عن ثلاث فأمسك عن ثلاث ثلاث حاجات عجزت عنها امسك عن ثلاثة اقصاد ايه قالك اذا عجزت عن نفع الناس فامسك عنهم ضرك واذا عجزت عن خيرهم فامسك عنهم شر واذا عجزت عن الصيام فلا تأكل لحمى الناس كان سيد ابن عباس بيقول زمان الغيبة فاكهه النساء فاكهه مين النساء دلوقتي بقى فاكهة مين كله رنساء ورجاله كله لحم شهي لذيذ طعمه جميل وتقول له ما تتكلمش حرام عليه الشيطان بقى ينط على لسانه يقول لك يا عم ما يهمكش ده انا بقول قدامه كده وحتى لو بتقول قدامه كده دي محرمة محرمه ها فامسك عنهم ضرر واذا عجزت عن خيرهم فأمسك عنهم شرهم وإذا عجزت عن الصيام فلا تأكل لحوم الناس صن فاك على اللغو القول صن فاك على اللغو القول سيدنا الله بن مبارك يقول لو كنت مغتباً أحد لغتبت والدي ليه؟ احق الناس بحسناتي يعني أنا أغتب أم وأبو يا بأزلتنا في دي. حسناتي ما رأحلش مرة أكيد أنا بكره واحد ولا انا بغتبه ده بحبه أنا بكره يعني حال الغيب على الآل حلو أنا بأكل في لحمه كده أنا بعمل إيه؟ بكرهه. يبقى أنا إيه بجمعنا بين الكره ان انا إيه كرهته وديت له أغلى حاجة عندي أغلى حاجة عندي عشان كده الحسن البصري لما قال له واحد قال له يا أبا سعيد ما زال فلان يذكرك في مجالسه بشر قال له اذهب إليه وقل له الحسن البصري وقل السلام ويقول له الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكم قبلها سمم بدنه بكلمتين، ونصحوا في الله، قال له أنت ما أحسنتش إليه، المجالس بالأمانة، أنا قاعد ما واحد أتفكر معاك كلمتين، أخده مشيرة، انشر وجرب، وينفع، المجالس بالأمانة، واحد قال لك كلمتين، أنت أخطأت أنك أنت مردتوش، ما تخدومش منه بقى وتروح يا ده بيقول عليك، قال له لم تحسن إليه، إذا أخرجت سره، ولم تحسن إليه إذا سمعتني ما أكرر، هو اللي هو بيقوله في حق ده يفرحنا ولا يزعلني طب جه بيقوله لي ليه اذا كنت ذا اذا كنت ذا فين الاسم الأسماء الخمسه ذا ان كنت ذا رأي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان فتردد خلاص يبقى يا جماعه ساعه ما اشوف واوات اقول ده مرفوع الفات يا ات كم لابيك من اياد عليك يا كم لأبيك من آياد عليك كتير مننا يا إخواننا لو يبلغوا اي هديه يا سلام ده أنا جبت اللي جبت حدش جابه وانت بتسدد فاتورة قديم مسكين أنت كم لأبيك من آياد عليك المؤمن مرآة أخي بليأه لحميك البر, البر مكانة أبيك زين القولة قبل أن تلفظه من فيك فين الإسم من الأسماء الخمسة في؟ كن عونا لذي الحاجة ألا خلد لك خلي بالك بقى ولا تعرى بالأسماء الخمسة هذا الإعراض إلا بشروط السؤال بيجي لي ما شروط العراض بالأسماء الأسماء أو الخمسة بالحروف أن تكون مفردة يعني قلت آباؤنا جم ماشي؟ فلازم تكون ايه؟ مفق أن تكون مكبرة ما قولش ابي خلاص؟ أن تكون مكبرة أن تكون مصغرة أن تكون مضافة وإذا فطر غرياء المتكلم فإذا تنية أعربة أعراب المسنين أبواك ذوى فضل عليك إن ابويك ذوى فضل عليك hiba لو الأسماء سنت سنة جمعت إنما المؤمنون إخوة لا تعرب بالآه بالحروف فهسأل سؤال بقى لو قلت أبي كريم وأبوك كريم أبي كريم وأبوك كريم فين المثال من الأسماء الخمسة اللي من الأسماء الخمسة لا اللي تلم الأسماء الخمسة هيبقى أنا بقول أقول من الأسماء الخمسة عشان أعرب بالحروف لابد يتوفر فقال لأربع شروع آه. عشان أعربها بالحروف أقول دي من الأسماء الخامسة عشان أقول إنها تعرب بالحروف تبقى هي إيه؟ مفردة مكبرة مضافة وضافاتها الغرياء المتكلم طيب لو هي اقتلت شرط من الشروع يعني عم أقول أبي كريم دي برضو من الأسماء الخامسة بس معروبة بالإيه؟ بالحركات أقول أبي مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل هي المتكلم وإذا صغرت وعربت بالحركات الزهيرة زي لي أخ يقل عني سنوات لي اخي لي اخي ما دية تصغير إيه أخ إذا قطعت عن الإضافة وعربت بالحركات كل عربي أخ لجميع العرب خلي بالك اللي جاي بقى وإذا اضيفت لي المتكلم وعربت بحركات مقدره على ما قبل الياء مست ابي عطوف اذا اضيفت لياء المتكلم وعربت بحركات مقدره أو ابي عطوفي يبقى ابي عرفها ايه مبتدا مرفوع بالضمه الايه المقدره على ما قبل الياء المتكلم إذن دي المعلومه اللي انا عايز اعرفها في الاسماء الايه الخمسه اللي هي اب واخو حم وفو وزو ترفع بالواو تنصب بالالف تجرب الياء هاخد بعد كده الممنوع من الصرف ونرجع للجزء اللي احنا ايه ما اخدناهوش عشان كده يشكلنا كده ايه لو المرة الجاية اخر مرة هناخد فيها الايه ازلنا نمشي شوية بس كده عشان الدنيا كويسي الله... الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف حد عنده فكرة عن الممنوع من الصرف أهي <تصفيق> دي ماشي نفس الكلام الممنوع من الصرف عندي يا جماعة ممنوع من الصرف لعلة واحدة وممنوع من الصرف لعلتين كلمة علة يعني سبب فايه سبب إن الكلمة ديت منعت من الصرف؟ الممنوع من الصرف العلة واحدة واحد مؤنس مختوم بالف تنس مقصورة طيب ألف تنس مقصورة زي يا شباب اللي هي مختومة بالف لازمة ما قبلها مفتوحه زي سلمة كده أقول سلمت على سلمة أعرف سلمة إيه؟ اسم مجرورة علامة الجر الفتحة تقول لي مجرورة بالفتحة أقول لك أم المجرورة الصرف يجرب إيه؟ بالفتحة يبقى لماذا منعت سلمة من الصرف؟ لأنها مختومة بقالف تقنيس مقصورة زي سلمة مين؟ زي سلمة مين؟ سعدة وليلة ده مالو؟ مالو يا جماعة؟ إيه سبب المنع؟ طيب اتنين مختوم بقالف تقنيس ممدودة زي حسناء زي حمراء زي صفراء طب انا هاسال سؤال لحد مخه شغال بص لي بقى مش هاشوف مخه شغال ولا لا اصدقاء ممنوعه من, ممنوع من الصرف ولا لا انت قربت طب هيفاء ممنوعه من الصرف ولا لا ليه? لأنها ألف تأنيس ممدودة وحسناء وحمراء وصحراء كل ده ألف تأنيس ممدودة. طبعا ما قول شعراء. واحد يقول لي ما هي شعراء دي؟ الشكل هيفاء. ولا هيفاء أحلى شوية؟ ماشي. الفرق؟ قال لك دي ألف تأنيس. وشعراء هي شكل الالف الممدودة هي هي. قالك ده احنا قولنا دية ألف تأنيس عشان تقابل ألف التأنيس المقصورة يبقى ما أقول مقصورة ألف تأنيس مقصورة يبقى قلت قصدها ألف تأنيس ممدودة وإلا أطباء ممنوعة من الصرف لأنها إيه؟ إصطلاحاً اسمها ألف تأنيس ممدودة يعلمها بأنه مش إيه؟ مش مؤنس وأطباء وشعراء يبقى أي همزة قبلها ألف هتسميها ألف تأنيس إيه؟ ممدودة خلاص؟ يبقى عندي دلوقتي أسماء لماذا منعتنا الصرف قل لي لأنها مختومة ألف تانيس الممدودة طب سلمة لماذا منعتنا الصرف صغر... صغرى كبرى دنيا دنيا جمعية الدنيا اللي أنا عشرة فيها دنيا ودنيا ودنيا ودنيا تبقى دنيات دنيا جمعية عليك دونة شعب الانام من يملك الدنيا وكل دنايا اشعار يبقى جمع دنيا ايه دنيا يبقى الممنوع من الصرف العله واحده المؤنث المقتوب الف تاء التنس الما والمؤنس والمؤنث ألف الف تاء طيب عندي بعد كده صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع أعرف صيغة منتهى الجموع ازاي صيغه منتهى الجموع دي يا شباب كل جامع تكسير بعد الف الجمع حرفين او ثلاثه خليك معايا، سيبك من نسبك الكتاب، كتاب معاك في البيان كل جمع تكسير بعد ألف الجام حرفين أو ثلاثة بس لما يبقوا ثلاثة يبقى الحرف التنسك تقول لي إزاي؟ أقول لك مسجد جمعها إيه؟ مساجد، طب مساجد دي جمعة إيه؟ تكسير، جم، تكسير، يبقى كلمة مساجد ممنوعه من الصرف ليه؟ لأنها صيغة منتال الجمهور إلا عرفك تقول لي بعد ألف الجمع مساء الألف دي بعدها كم حرف؟ اللي هو الجمع والإيه؟ والده. خلاص. طيب، شارع شوارع بعد ألف الجامعة كم حرف؟ اثنين، خلاص؟ جانب جوانب طيب، مصباح مصابيح بعد ألف الجامعة كم حرف؟ والحرف الثاني ايه؟ يات. قنديل قناديل ده أنا رحت وصليت في عبد الرحمن وعندهم سجا جيد ما هي سجا جيد جميلة، هي ايه؟ سجادة جمعها سجاء جيد يبقى دي ما بنعمل ايه؟ مصرط طيب يبقى خلي بالك صيغة ملكة الجمهور هي ايه؟ كل جمع تكسير بعد الف الجامعه كم حرف؟ اثنين اثنين او؟ شفت الثلاثه دول؟ اللي فلوس تماله؟ ساكنه اوه اوه اي اي اي ساكنه اوه ماشي أوسطهما ساكن طيب كنت خدتوا انتو صغيرين ينتمي ولا ينتمي في الرياضة مش كده؟ طيب أنا هقول اخرج الكلمة التي لا تنتمي هقول سجاجيت قناديل عباقرة طبعا عباقرة دي ممنوع من الصرف ولا لا وليه ها هقول لك لكوايت وقول لي بكوز يلا ها أحسن تبارك الله فيك عباقرة جمع كاكسين وبعد ألف الجاما كان حرف بس الضابط الثاني مش موجود ان اوصاتهما ساكن حلو الكلام طيب اقول اباطره يا اباطره دي جمع ايه امبراطور وإمبراطور وإمبراطور وإمبراطور يبقوا أباطرة اباطره خلاص وكل دول بعد شويه أتلون فين في القبر كل من عليها ف يبقى الممنوع من الصرف العلة واحدة قالفت أن اسمها قصورة قالفت أن اسمها مدودة صيرت منتهى لإيه؟ الجمهور طيب كنت قلت لكم بقى وإنتوا صغرين شوية مثال كنت بقول عمر ونوران راحوا اليابان وأحمد رمضان راحوا برسعيد عمر عسول ابن الحق مال؟ عمر ونورا، ونوران أه؟ يروحوا فين دوق اليابان أحمد ورمضان أحمد ورمضان دلولها فيه برسعيد سكتوا برسعيد اما التنين دول مؤتطين طيب ايه علاقة الجرف ده بالمنع من الصرف عد معايا عمر نوران يبان كام ثلاث احمد رمضان وبرسعيد كام يبقى عندي ست اقسام تمنع من الصرف السببية العالمية زائد حال تجي نجرب اول ودان قلنا ايه عمر طب عمر ده عالم صح عالم ولا مش, ولا مش عالم؟ عالم. طيب. عمر. يبقى عالمية وإيه؟ لا. يا عمر دي على وزن إيه؟ على وزن إيه؟ فعل. يبقى العالمية وزن فعل. خلاص؟ اللي يسموه العالمية والعرف. العالمية وزن. فعل. عمر على وزن فعل. وزفر. وهو بل و عارفين قصة مصمر جوحة? اقول لك هو انت هتعمل لي مصمر جوحة. ايه مصمر جوحة يا حلم? جوحة داع البيت. قال من يشتري مني هذا البيت الا موضع, إلا موضع هذا المسمار. فواحد قال لك قال اشتري البيت كله وتجي على المصمر اشتريت. بعد يومين جوحة جي خبط على الباب. ايه اللي جابك? قال لهم جيتوا اطمئن على مسماري. انا بيحتلك الا معهم. ده بقى قصة ايه مصمر ايه? مصمار جح، دي اطمئنة على مسماري. بعد يومين تلاته جاب بطنية ومخدة وجاي. جاي تأمل ايه? قلت لك جيته انام بجوار مسماري، جاي مع جنب المصمار. فده قصة ايه? مصمار جح، زي بالظبط يقول لك ايه سياسة اليهود? ايه سياسة اليهود? عندنا في الاسلام بقول لك اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرب. صح? تدي له حقه. سياسة اليهود بقى مش كده. انا جبتك تصلي على شواته. طلعت عينك لو تلك الدور الرابع طلع الدور الخامس فانت زهقانهم الدايق مستني انك انت تخلص هتعمل ايه تاخد بزيادة فبعد ما يخلص يقول له ايه يقول له خلصت يقول له يقول له طيب انت روح خد لك حمام وتغدى وراح شوية وقبلني بالليل. طب لما عمل كل الخطوات دي راح اتغدى واستحمى وراح شوية وقبله بالليل، كل التعب راح فين راح فما يحاسبه وهو مرتاح اديله ايه اللي يديله هياخده والدنيا ريحه جايه ما بيننا وما بين بعضنا مش عارف ايه وبتاع وما تعملش فرق ودي اول شغله ولا اخر شغله وبت... خدت سيمته الفلوس بعد ما شربت كوبايه الشاي وخلاص دي السياسي اما في الاسلام قالك ايه وهو تعبان لانه هو تعبان يحاسبه كويس لكنه وهو مرتاح يا جماعه جافى حسابه خلاص يا شباب يبقى عندي دلوقتي عمر راح فين عمر ومين راح لوحده عمر ونوران نرد مذكر ولا مؤنث مؤنس يبقى عن عائشة وأنا بقرأ حديث كده عن عائشة رضي الله عنه عائشة وأقول لك عن عائشة عن وتقول عائشة تقول لما أنت مش واخد بالك عائشة دي ممنوع من الصرف فتجربت الفتحة فلازم أقول عن عائشة صح؟ هو عايز تنطط عليك بس مش ايه؟ مش عارب فالمؤنس يمنع من الصرف المؤنس يمنع من الايه؟ من الصرف عندك بقى صفحة كام؟ صفحه 55 وخمسين قلت اقول سعاد صحفيه بارعه سعاد صحفيه بارعه فين الممنوع من, من الصرف سعاد ليه لأنه مؤنس خلاص طيب طيب هند ما عمله سعاد ما هند مؤنس قالك لا المؤنس الثلاثي ساكن الوسط هند قال لك يجوز تمنعه من الصرف ويجوز اصرفه فالعندي في القران كده قالوا اهبطوا مصر وقال الذي اشتراه من مصر من مصر مش كده شايف المصحف كده سوره يوسف من مصر فبلي مصر قال لك السيد المؤنس الثلاثي ساكن الوسط يجوز اقول من مصر يجوز اقول من ايه من مصري خلاص يبقى اللي قال من مصري على انها مش ممنوعه من الصرف واللي قال من مصر ان اول بيت وضع للناس للذي ببكته بباب بي حرف دار كتي قالك لا كتب ليه لانها ممنوعه من الصرف يبقى يمنع من الصرف العاميه وال والتنيس والعاميه وال وزن فعل اليابان فباليابان دي هي ممنوعه من الصرف ليه اسم أعجمي مش عربي أصلا وخلي بالكم يا شباب كل أسماء الأنبياء ممنوع مصر للعالمية والعظم العالمية والعظم إلا مين إلا خمسة مجموعين في كلمة صن شاملة صن صالح وشين شعاية ونون نوح ومين محمد ولام لوط وهاء هود ماشي خمسه صن شمل صالح ونوح شعيب ومحمد ولوط طيب ما شوفوا منك شملة خمسة خمسه انا احب ماشي. بس انا اكتر ان اقول لك احب ان اقول لك احب ان اقول لك احب ان اقول لك احب ان اقول لك الله على اقول الحمد احب على السلام. لك الله على سلامتك. لك احب ان اقول لك احب ان اقول لك احب ان اقول لك اسمه فعل أما يقول يزيد المال بالإنفاق، يزيد العلم بالإنفاق، ينبع ينبع مدينة على البحر الأحمر، ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هم المسلمين من كانوا بيحتفلوا بيه، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الاحتفال صح؟ مش من باب مش مش أول سنة وبدأ علاه ده نتكلم في قصة تانية. اللي احتفلوا بالمسلمين امبارح موت النبي لان النبي على الحقيقة مات 12 ربيع الاول أما مولده مختلفين فيه هو تولد في ربيعه بس كم ربيع أنا مش عارف اختلاف كبير بين العلماء أما اللي هم اتفقوا عليه اللي اتفقوا عليه وفاته فاللي الناس احتفلوا بين بارح لهم فواهدين فاحتفل بوفاة النبي فرحان أنا بوفاة النبي انقطع الوحي من السماء صح تفوت حد أبواب الفتن بس إحنا وإن وجدنا أبآنا على أمة والله وإن على أثارهم لمختدون أكتر حاجة وقعت الناس في الشر سنة الآباء أي حاجة لك طلعنا لنا أهلنا بيعملوه كده يو إحنا يعني كل اللي طلعنا لنا أهلنا بيعملوه صح فمعنا في الأكل والشرب. كنا لكنا أمره ورمي جابوا دريفر ولا يعرفوه مش معنى دلوقتي ما بتقولش بسنة في الاباء ما بتقولش اننا وجدنا ابانا على ام ابي ام كانوا بعملوا كده كانوا بجيبوا دي ريبر يا حج يعرفوه؟ ولا كانوا مش لقينه يقول لك يا ابوك مات من الحامض قال له وكان لقاه ومات صح؟ ما كانش لقينه كتدون الدنيا البلاش الاول بس البلاش ما كانش ايه؟ ما كانش موجود الناس إن انتوا عايشين في رفاهية ما تحلموش بيها اصلا يعني والدك والدتك ما عايشوش فيهم والدك والديدك عاشف رفاهية الأجداد ما عاشوش فيها هو أن النهاردة أفقر واحد النهاردة أحسن من الأمير زمان الأمير زمان في الحر كان إيه لي بيعمله؟ كان بيجيب نفر زي حالتي كده مزج بتاعه وعمل يعمل له كده صح؟ والفقير النهاردة مروحه لا إيه عامل فيه سيبته للأغنية إيه؟ انتوا عايزين تخش في وسط الناس؟ الفقير عنده مروحه قال لي حاجة يعني عنده مروحه صح؟ الامير زمان كان بينام على إيه والنهاردة ما شاء الله المراتب الجديدة خلتش لحد بنيفصف حاجة والدنيا عايش عز الفوضي فانتوا أحسن كتير فمنفعشي أحتفل بقى وإيه وبالغ في سنة الاباء إنا وجدنا أباءنا على أم يبقى أحمد ممنوع من الصرف ليه للعالمية وزن الفعل طب رمضان قالك ده عالمية وزادت ألف رمضان بقى وعثمان وزعفان وزعفان وكل الكلام ده ممنوع من الايه من الصرف. ليه? طيب. هم راحوا فين بقى احمد رمضان? احمد خد رمضان في ايدي ورحوا فين? بور سعيد. بور يعني ميناء. بور سعيد وبر توفيق وبكفر الشيخ وكل الكلام ده اسمه ايه? مركب مسجد. زي حضرة موتة وبعلبكة وكل القصص دي. المركب المسجد ده اخواننا حكايته ايه? حكايته كلمتين دخلوا في بعض. عملوني كلمة واحدة. كلمتين دخلوا البعض ادوني كلمة واحدة بعلبك دي اكله يعني بعلبك ولك ممنوع من الصرف كلمة بعلبك طيب دي اكله ده مركض اميز بعلبك مدينة في لبنان مدينة وحضر موت مدينة وصيبا ويه اسم رادي اشتغل ايه سيبا ويه ويه ده اسم الكون من مقطعين زي نفط ويه نفط اللي هو النفط المعروف البترول هو ويه رائحة يبقى اسمه رائحة النفط سيب ويه سيب تفاح ويه رائحة يبقى رائحة الايه رائحة التفاح عالم العلماء النحو الكبار بيقولوا لشيخ لستانو تيمية في مسألة سيب ويه ألف وكذا قال لهم هل كان ويه نبي النعب وسبويه ده النبي بتاع وكان شيخ الاسلام تميم يعلم من كتب سيبويه او من كتاب سيبويه ما لا يعلمه بسبويه من كتاب والشهر الكتاب سيبويه سمى الكتاب يبقى لما بتقعد مع ناس بتوع شريعه يقول لك ورد في الكتاب يبقى المصنف وبتوع اللغة يقول لك ورد في الكتاب يبقى كتاب مين كتاب سيبويه شفت كتاب سيبويه مهم جدا ان اخش المكتبه اشوف الكتب اللي بسمع معرفش أشتريه بس بعرفش اشتري بس أشوفها ده اسمه الكتاب أشوف مثلا مصطفى صادق الرافعي صاحب كتاب وحي القلم كتاب رائع اسمه النظرات للرفعي لمصطفى لطفي المنفلوطي وعندي وحي القلم للرفعي بص كده بص شك مصطفى صادق في الرفعي او مصطفى لطفي المنفلوطي تقول ده هو يقول الكلام الحلو ده يبقى المقياس مش بالاشكال ولا بالالوان عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن بطء به عمله لم يسرع به نسمه دي مدلولات يا جماعة. ممنوع من الصرف العلة واحدة واحد اثنين ثلاثة. مؤنس مختوم ألف تعني سماقصورة. مؤنس مختوم ألف تعني سمندودة. صفرة منتال جموع. تقول اللي هي صفرة منتال جموع. ولا كون اللي جمع تكسر بعد ألف الجمع حرفين أو ثلاثة أو سطهمة ساكن. طب الممنوع من الصرف العلتين تين. عالمية و. أول مول عالمية ما سب حشل واحدة. عالمية وحاجة. عالمية وإيه؟ وحاجة معاه. يبقى عندي. عالمية وزلفوع عمر. عالمية وتأنيس نورا. عالمية وعجمة اليابان عالمية وزن الفعل أحمر عالمية وزيادة ألف ونون أثمان رمضان عالمية وتركيب مسجد بورسعي طيب جوعان ما هي فيها ألف ونون هي بقى ممنوع من الصف كلها رد عليها بفرعة عليك ها؟ جوعان زي عثمان ولا في فرق بينهم عثمان اسم واحد وجوعان صفه واحد اما اقول جوعان يبقى عام وصفيه وزياده وصفيه وزياده الف ونون ان تكون صفه على وزن فعلان لازم انثه ايه فعله زي عطشان عشان كده اللي تقول عطشانه كلام ما صح ولا غلط نصت لي عطشان على وزن فعلى جوع مش جوعانه ريانه لا ريان يبقى دلوقتي انه كالحوت يصبح عطشان وفي, وفي البحر فمه لا ابيت شبعان وجاري جوعان طيب صف على وزن افعال افضل واحسن واعظم واخضر واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسنا باحسنا مش باحساني بيحسنا ليه لانها ممنوعه من الصار ايه سبب المنع صفه على وزن صفه على وزن افعل ان تكون صفه من الالفاظ الاتيه احاد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس لحاد تسع او عشار كل دي ممنوعه من إيه؟ من الصرف نخش على نقطه مهمه جدا بقى يا اعراب الممنوع من الصرف اعراب الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف بيرفع بالضمه طب دي جديده مش جديده اما اقول عائشه تلميذه مجتهده بقول مبتدا مرفوع طب الاشكاليه في إيه؟ طب لو قلت سلمت على عائشه او قابلت عائشه قابلت عائشه مفعول به منصوب صح طيب سلمت على عائشه هي دي الاشكاليه ممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتح اقول سلمت على عمرا وحط عمر وحط خط تحته عمر واللي اسمه مجروره علامة الجر الفاتح اللي ممنوع من الصرف طب خلي بالك عشان الاسم الممنوع من الصرف يعرب هذا الاعراب لابد يتوفر في شرطه خلي بالك من الحتة دي عشان هجيب لك في الامتحان سؤال اقول لك كلمة شوارع او جوانب او مساجد اي كلمة تعجب اقول لك ادخل كلمه مساجد في جملتين مره مجروره بالفتحه ومره مجروره بالكسر قال لك عشان الممنوع من الصرف يعرب هذا الاعراب لابد يتوفر في شرطين الا يعرف ولا يضاف الا يعرف ولا يضاف يعني لو قلت صليت في المساجد الكبيره أعرف المساجد ايه اسم مجرور وعلامه جره الكسر اقول في المساجد دي طب ليه قلت في المساجد دي لانها معرفه ده. طب لو جاب لي الجمله ديت وقال لي في المساجد الكبيره وقال لي استخرج ممنوع من الصرف فين الا فين انا عايزك أكتب... ما تخلطش بالكلام اقول صليت في المساجد الكبيره كلمه المساجد ممنوع من الصرف اللي ناصبه المتكلم بس ما, ما تجردش بالفتحة لا لا هي عشان هي عشان يا حبيبي تعرب هذا الاعراب ان هي ايه تجرب الفتحة لابد توفر فتحة اضافة والف ولا قال لا تعرف ولا تضع بس ده مش هيخرجها عن كونها ممنوعة من الصرف ممنوعة من الصرف بس مش معروها الاعراب وصل لك يعني أنا أ 911 لا لا لا مش دي المعلومة اللي أنا عايزها المعلومة اللي أنا بقول هي ممنوع من الصرف ولا يشترط إعرابها هذة أما أقول مشيت على جوانب الطريق لو قلت مشيت على جوانب نظيفة أقول مشيت على جواندة نظيفة خلاص ليه؟ لأنها لا فيها الفلام ولا مضاحة للي فيها الفلام طب لو قلت مشيت على جوانب الطريق قولي استناني ده جواني بمضافة بكلمة الطريق يبقى ايه لازم قوله مشيته على جواني بي ولا ولاش واصلة يبقى يشترط لعراب الاسم الممنوع من الصرف قال يعرف ولا يضار فاذا عرف أو أضيف لا يعرف عراب النار من الصرف. بس هذا لا يخرجه عن كونه ممنوع من الصرف يعني ما يجيب لي كده صليت في مساجد السنيين وقال استخرج ممنوع من الصرف كلمه مساجد طب مساجد ديت مجرور بالفتحه لا يا عم مش مجرور بالفتحه مجرور بالكسره مجرور بالايه بالكسر يبقى الممنوع من الصرف يا جماعه اما نيجي نعمل له خريطه ذهنيه اقول اعمل سهميه ممنوع من الصرف العله وممنوع من الصرف العلتين صح كده الممنوع من الصرف العله تحتو كم سهم ثلاثة صح؟ والممنوع من الصرف العلتين أو العالمية زائد ستة وصفيه زائد ثلاثة عايزك تكون عندك تخيل كده يبقى نعند الممنوع من الصرف علة وإيه علة وعلتين علة وعلتين علة كم حاجة ألف تأنيس وصيرة منكهة خلصة دي خلاص كل جامعة تكسير اكتبها كل جامعة تكسير بعد الف جامعه حرفين او ثلاثه او سته وما دكان جمعها دكان خلاص كتاب كتاب خلاص سجادة سجى سجا خلاص يبقى سرفه من ما هي كل جامعه تفسير بعد الف جمع حرفين او ثلاثه او ست مساء طيب ممنوع نصرف العلتين قلت على وستة على 100 وع و فعل على 100 وتنيس على 100 على وزن الفعل عالمية وزادت ألف ونون، عالمية وتركيب مزجي، وصفية وألف جوعان، جوعان مؤنسها جوعان، وعطشان ما ينفعش الشباب تقول لا عطشان ماشي؟ صف على وزن أفعل؟ أحسن، أكبر، أصغر، وإذا حديتهم بتحية تنفحيوا بأحسن من طب لو واحد يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تحييب أحسن منا تقول له إيه طب لو واحد يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتحييب أحسن منا تقول له السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته دي زيادة صحيحة، صحاحة شكل ألبي، نكتفي بهذا القدر عشان تلحقوا لكم تدعوا لكم دعوتين، ولو كنتوا صامين تراواحوا تفترون ان شاء الله قولوا ما تسمعوني واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتوا رايحين ولا يعني